إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ الله أَخَافَ وَيُتِمَنِ عَمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا أَسْتَطِيعَ وَيَأْلَفُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. <تصفيق> وَلِلَّهِ يَخْضَعُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالكَوَاكِبُ وَالسَّحَابُ وَالْجِبَالُ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيدين وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ وَلَو الله اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ve Can Allah In إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَجِرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتفقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللَّهَ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيبتيه أجرا عظيم Fadabu Allah'u azim